والله من السماء وال earth ثم ما من في خلق وَسُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ na na se la bu nawan ta konde وَرُبَّ لَيلٍ سُجِدْنَا فَنَاهُ كَذِبًا عَنَّا نَسِيَ إِذَا وَسَ Oh, <laughs> baby. نعود جناحينا نعود تاي اسه ونعود هل أنهاء سوابا من عيب الله والله عنده ستن فالذين هاجوا وأخوردوا Hello. Lütfen... Right I see yeah. لا إنك الله بخير Lord, I need the magic you. you are. يا من ذي Thank <laughs> you. O ne? يا أيها الذين آمنوا